<تصفيق> يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يقتلنا اولاده ولا ياتينا بوهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله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 ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص واذا قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلم مَا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ